بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل أمزة الأمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله التي تطلع على لفيدة إنها عليهم مصادَة في عمَد ممددة.